الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاتلهم ولا تمثن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحيدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغصر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ومحزتتها وكل محزطين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام نازلنا مع اللغة العربية وشرح الأجرمية انتهينا لصبع الماضي إلى ما للأفعال علامات الأفعال بس انتهينا من كل علامات علامات الأسماء وعالمات الأفعال وعالمات الحروف صح؟ فيما هي علامات الحروف؟ ثلاث علامات خمسة علامات علامات الحروف المخطب يضرب بالدر عليها يقول علموا اللغة العربية فإنها لغة القرآن علامات الحروف ما يصح يعني علامات الحروف كده يا إخوة يعني ما فيش مراجعة علامات الحروف كنت معنا لسوأ الماضي يعني هم يستعيرونك لتجيب عنهم راجعك هاتم عندك علامات الحروف ليس الأفعال انت أحسنت دي علامات أفعال علامات الحروف صح لا تقبل علامات الإس ولا علامات الفعل صح؟ طيب عشان ننتقل بسرعة أننا صراحة مريض جدا أقول الإعراب اليوم ندخل في المعمعان الآن بقى. شمروا إن هذه الأمور بقى هي المهمة الآن. لا الإعراب والبناء وما فصل صاحب الأجومية في الإعراب والبناء او في البناء الإعراب لغة هو البيان تقول أعرب محمد عما في نفسه يعني بين وأظهر ما يضمنه في نفسه فالإعراب في اللغة معنى البيان وعندنا أثار حديث عن الإنسان في مصد أحمد متكلم في إثنادي عن أن الطفل يكون تابعاً لأبي قال حتى يعرب عن نفسه أو يعرب عما في نفسه يعرب عن يظهر ويبين وأيضاً لها معنى آخر في اللغة أجاد الجودة نقول أعرب محمد عن الكلام أو نقول أعرب محمد الكلام أعرب محمد الكلام يعني جودة أجادة أتى بألفاظ فصيحة وأيضا الأعراب يأتي بمعنى الحسن تقول امرأة عروبة يعني حسنة هذا كله في اللغة أما في الاستلاح فالإعراب في الاستلاح هو التغير في أواخر الكلم تغير في أواخر لدخول العوامل او لفعل العوامل جدا تغير في أواخر الكلام أو الكلم لفعل العوامل تقديرا او لفظا تفسير نقولنا إن النحو بيهتم بإيش؟ الجملة صح والصرف يهتم بالكريم واهتمام أصلا في أواخر الكريمات فالإعراب هو لب النحو فالإعراب هو لب النحو والإعراب هو التغيير في آخر الكريمة الشكل الكريمة في آخرها وتعريفه إنه التغيير هذا بيكون لفظا أو تقديرا أما التقدير في حروف لا تقبل التغيير ثابتة تشبه البناء كابتة على أصلها لا تتغير بحل من الأحوال لا يظهر فيها أي تغيير وهذه الحروف ثلاثة الألف والواو والياء هذه تكون الحركات عليها تقديرا لا لفظا وهذه الحروف تسمى حروف العلة الحروف العلة الألف والوا والياء هذه لا تظهر عليها بحل من الأحوال الحركات مثال ذلك أن تقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس يا عيسى في أحد يعرف يعرف عيسى منادى مجرور بإيش منادى منصوب بإيش بالفتحة بالفتحة بفتحة أي فتحة مقدر علياء لا لا مشان قلت الأعراب هيجي وهنخبط بع بس أحسنت أولا هو منادى صحيح لكن منادى منصوب هو هو يجيبها هو أصلا أصلا هي عنده لكن التصرع هو اللي بيجعله منادى منصوب تدبر هذا ما عندك طيب عندكم آية الآن وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى ينطق اخملوا الحجر والشجر فينادي ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى يهودي خلفه هم يا دي مناش دعوا بالله نفينك ان انا عايز بس عشان ابين المنادة كيف يعرف اي منادة لا يا عبد الله لا انت لا تلحن انت الان اتب بالاجابة سديدة هم صح منادى منصوب ولا مبنيه صح طيب ليش لأنه مضافئ ليه؟, ليه طب يا عيسى نعم الضمة فين بقى الآن فين الضمة ما فين الضمة نقول أطعم موسى عيسى أطعم في العلماء صح قسني ده الإطعام لمن يعني موسى يعتبر فاعل ما أرى الضمة وين موسى وين وين الضمة أطعم موسى عيسى طب عيسى يعرابه مفعول به منصوب وين الفتح؟ هنا نقول موسى وعيسى الحرف الأخير هو إيه؟ الياء فالياء؟ الياء ولا الواو؟ الياء ولا الواو؟ الياء نعم يبقى الياء يبقى تضم على الياء والفتح على الياء وننتظر بقى النساء النساء تقرب أن عيسى ينتهي بياء ولا لأ؟ شوف المشألة يوم الاثنين النساء يتفوقن على الرجال أما ننظر بقى الآن في اللسان العربي فقد من مرفوع بتنتهي بالألف ولا تنتهي بالياء حتى نرى لا أكثر اكثر الاخوه قالوا ينتهي بالياء صح ولا لا لا كن منصفا ايوه كن منصفا اكثر الاخوه ايش قالوا اكثر قالوا قالوا ياء اهو بالالف اهو في الداخل ليست في الخارج قلت بالالف ماشي هي بالألف. نقول اطعم موسى عيسى في الاعراب موسى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة وليست الضائرة كما قال الأخ الكريم أنها منقدرة الضمة المقدرة على الآلف خلاص؟ ليش؟ لأنها حرف إلا لا يظهر التغيير فيه وعيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لماذا؟ أيضا منعا من ظهوريا التعذر صح؟ التعذر ولا الإسقال ولا الثقل التعذر اضبطوها عندنا ثلاثة أحرف حروف العلة ألف ووا ويا الألف أم الباب أقوى أقوى حروف العلة هي الألف لما؟ لأن الألف لا تظهر عليها لا فتح ولا ضمة ولا كسر لا يظهر عليها البتة شيء وكل هذه الحروف تكون مقدرة عليها ويمنع من ظهورها التعذر والتعذر يساوي الاستحالة يستحيل أن تقول يساوه ما ينفعش موساوه ما تقدرش ليس باللغة العربية أن تقول ذلك ما تستطيع فليظهر لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة على الألف وذلك نقول قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأميها إلهين من دون الله قال يا عيسى ولم تظهر الضمة لما لما للتعذر لأنها انتهت بحرف علة وهو الألف قبل أن ندخل على التطبيق الواو واليال الواو أخص واليال أيضا أخص وهي من حروف العلة والحركات لا تظهر عليها لكن الحركات إما رفع وإما نصب وإما خفض الوا والياء يقبلان الفتح النصب يقبلان الفتح ولا يقبلان الضمة ولا الخفض الكسر لا يقبلان الضمة ولا الكسر فهنا تيسير بقت أسهل من إيش من الألف تقول رأيت القاضية اعرب القاضي القاضي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء خطأ الفتحة تظهر قعدنا القاعدة الفتحة تظهر على الياه بالفتحة الظاهرة قال القائل قال فجاء القاضي القاضي فاعل مرفوع وعلمة رفع الضم الظاهرة على آخره خطأ الضم الظاهرة على آخره خطأ ثاني الضم المقدرة ومنع من ظهورها الثقل لالتعذر لا ما الفرق بين التعذر والثقل blossجل التعذر الاستحاله والثقل أخف ممكن تظهر لكنها ثقيلة جدا ممكن تقول جاء القاضي ممكن أن تقول ذلك لكن ثقيلة جدا العرب استفقلوها فلذلك جعلوها مقدرة ممكن تقول جاء القاضي مررت بالقاضي ممكن أن تقول ذلك لكنها ثقيلة يبقى إذن عندنا الواو والياء تظهر عليها الفتحة ولا تظهر الضمة ولا الكسرة لما للثقل أو للتعرض قال الله تعالى حاكيا عن أصخاب الكهف قال لن ندعوه من دونه إله لن ندعوه في أحد يعرف الأعراض ندعوه لن ندعوه من دونه إله صياد لن ندعوه فقال مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة الظاهرة منصوب بلن ما رأيكم قال ليه خواقفوا الآن دربوا أخمس يا صياد ها موجة معملها وين حاس النون فين هذا من الأفعال الخمسة طيب ليش بحاس النون آه. من صب لأنه وعلمة نصبي الفتحة الظاهرة كما قال الصلاة هذا الصحيح فهنا ظهرت الفتحة لأنها يسيرة أما الضم والكسرة لا تظهر كما قلت مررت بالقاضي جاء القاضي ما تظهر رأيت القاضية فظهرت الفتح مفهوم يبقى عندنا أصالة الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا ولفظا لفعل الفاعل أو نقول لدخول العوامل عليه تقديرا أو لفظا أما تقديرا فلا تكون إلا في حروف العلة اللي هي الألف والو واليان والألف لا تظهر عليها حركة من الحركات لا الرفع ولا الخفض ولا النصر للتعذر استحالة لم يرد في لغة العرض ذات والو واليان تظهر عليها علامة الفتحة نصر ولا تظهر الرفع ولا الخفض واضربنا الأمثل على ذلك يمكن أن نطبق عمليا ولا نضرب الأمثل على أكثر نطبق مستعدون ها؟ كمان مسألة طيب نقول قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما معتدى وقال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحر ذلك على المؤمنين وقال الله تعالى وإذ استدقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت في الآية الأخرى من اثنة عشرة عينا وقال القائل أرضعت الصغرى الكبرى أرضعت الصغرى الكبرى فقال القائل أنت تشكل عليا فاتضرب موسى عيسى فمين أنت那麼 أهل اللغة يضرب في فعل يقول له أرضعت الصغرى الكبرى والثانية يقول له تتضرب موسى عيسى هنا إيه اللي ضايع المش wczeها providing test تشكيل في socialist في الفقâ أحسن والمفعول هو الثاني يشكل عليه يقول له أرضعت الصغرى الكبرى فاندهش أرضعت الصغرى الكبرى الثاني قال تبضرب موسى عيسى منفهوم؟ لما عندنا تصديقات أربعة الأول قال الله تعالى وإذ استقى موسى لقومه والآية الأولى الزاني والزانية الزاني لا ينجح إلى زانية أو مشرك أيضا قال أما عقوبات المعاصي فتعرف للقاصي والداني وأبو جهل عقوبات المعاصي تعرف للقاصي والداني أبو جهل لما خرج بحديده وسيوفه وأهل مكة جاءه الخبر العير قد ايش نجت فقال لهم من العاقل الذي قال لهم اعصبوها برأسه وقولوا جابنا ما انتقلوش في طب دي سيرة مش طلب علم ها من الذي قال جابنا كذا اعصبوها برأسه ارجعوا لا ده ابو جاهل هو اللي اصر على القتال صاحب الجمل الأحمر ابو سفيان صاحب العير خلي النساء بقى... أو عمر حينقص الإخوة بس خليه ساكت نجيبي الإجابة من النساء كده عندهن يقرأنا في السيرة من الذي قال اعصبوها برأسي وقولوا جبنا نقط. خلينا نشوف النساء عندهن إجابة لا لا المفروض السيرة هذه للنساء صح النحو فقط ما عندهن سيرة مفيش بيشفو غليلهم الآن يعني خلاص ما في طيب جيد عطبة عطبة هو الذي قال اعصبوها برأسي وقلوا جابنا عتبة فقال ابو لا لا والله لابد من دق الطبور ولابد من ادارة الكؤوس على الرؤوس يعني يشربون الخمر وقال ليسمع بين القاصي والداني فلما اخذنا كلامه قلنا عليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يصح والناس والناس مرفع ليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لكن صح اللعنة ايضا وما لي لا ألعن من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندنا نأخذ كلام ونقول نستفيده بأي ذا الكلام لنبين التطبيق العاملي عند الأخوة في الإعراب تقديرا ولفظا إذن الآية الأولى ذكروني بها الزاني لا ينكحوا إلا الزانية أو مشكلة والزاني والزانية تفجدوا كل واحد منهما مئة جدا الإعراب تفضروا تطبيق العملي بينا الإعراب تغيير أواخر للكلم لفظا وتقديرا نحن الآن في محل التقدير لسنا في محل الل طبقه نعم الثاني كانت مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره مقدرة لماذا اسبروا هو يجيب الثقل ولا التعذر شوف الثاني محسن لا فض فوق منع من ظهورها التعذر كالقادي والقاسي والداني ثقل طيب نعم أنا قلت القاسي والداني أنا ما أرد أن أشكل عليكم أنا وهمت حق منع من ظهورها الثقل كالقاسي والذاني والذاني يبقى الذاني مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره لما منع من ظهورها الثقل طيب ثانيه واذا استسقى موسى لقومي واذا استسقى موسى لقومي يا اخوه الامر هين واذا استسقى موسى لقومي موسى واذا استسقى موسى لقومي موسى وإذ استسقى موسى لقومه اعرف أنت أيها أنت لست أنا ها. منع من ظهورها الاستحالة التعذر نعم صح طيب ضرب موسى عيسى تركوا هذه الآن أرضعت الصغرى الكبرى أرضعت الصغرى الكبرى لا أنت من أهلها لا نسألك أرضعت الصغرى الكبرى صح بالنوبة شوفوا يا إخوة موسى فعل مرفوع بالضم المقدرة للتعذر هذا من خلف الستار خلاص أصبحت الإجابة عندما تتعذر على الإخوة نجدها خلف الأستار تجيب يعني لا أرضعت الصغرى الكبرى هاتبعين لك أنا لا لأنت أيها لا فضة فوق كيف عرفت ذلك لا من زي ضرب موسى عيسى خالص السياق السياق القاعدة عند اللغة السياق والسباق من المفسرات والسياق والسباق من المقيدات فعندنا السياق البنت عندها يعني نقول خمس سنوات طيب صغرى والكبرى عندها أربعين ما نريد تردع الأخرى الصغرى تردع الكبرى لا السياق مفتر يبقى أرضعت الصغرى الكبرى نقول الصغرى مفعول به المفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لما منع من ظهوري التعذر والكبرى التعذر يعني يعني معطوفة على المفعول به الكبرى فاعل مؤخر طيب ما فائدة عند أهل اللغة ما فائدة تقديم المفعول على الفاعل لغويا تفيد الاهتمام لا حسنت. تفيد الحصر والقصر يعني هذه البنت الصغيرة ما أرضعتها إلا هذه الجبيرة ما أرضعت إلا منه من فائدة للقصاص لكن نحن الآن بصدد الحصر والقصر طيب ضرب موسى عيسى ضرب موسى عيسى هي هي ما فيش هو هو ها. ضرب موسى عيسى شيء سعيد ضرب فعل الماض وتركه الآن ها. موسى فعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره منع من ظهورية التعذر تعذر ضم المقدرة طيب منع من ظهورية التعذر طيب وإيسا ما به منصوب علامة نصبي الفتحة المقدرة منع من ظهورية على الألف لكن كيف عرفت أن موسى هو لضرب إيسا لماذا لا نقول؟ لماذا لا نقول عيسى ضرب موسى ويكون ده تقديم المفهول على الفعل الحصر والقصر لا ايه يعني موسى كبير وعيسى صغير الان ما الذي حملك على هذا موسى اقوى من عيسى هو عشان هو تميل انه اسم موسى وانه جاءت قدرا معه لانه موسى اقوى من عيسى لا لغويا لا نعم انت سرقتها من الرجل اذنك ما سمعتها طيب. يعني في اثارقه أيضا او في تصعيد موقف نعم لأن الاصل تقديم الفاعل على المفعول وطالما لم تاتي قرينه مثل السياق تبين لنا تقديم المفعول على الفاعل فنحن على الاصل نرجع للاصل جيد يبقى إذن نقول الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لفظا او تقديرا والتقدير يكون على حروف العله ا و و الالف يتعذر أي حركة تظهر عليها والو والي يظهر عليها الفتحة دون الضم ودون الكسرة قال أبو جهل لا والله بد أن تدور الرؤوس على الكؤوس وتضق الطبول ويعرف أو يسمع بين القاصي والداني يسمع بين القاصي والداني اعرف النوبة ها. القاصي فاعل احسنت مرفوع ها. مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الضم المقدرة على آخري منع من ظهوريها التعذر والاستحالة لا منع من ظهوريها الثقة الليمة لأنه مش آلف هو يا أحسنت والداني الداني واحد يعرف الداني معتوب على القاسف طالما معطوف يكون منصوب وعلامة نصبي معطوف فيأخذ حكم المعتوب عليه وهو الرفع يبقى مرفوع وعلامة رفعي الضم المقدرة على منع من ظهوريها وجود حرف العلة اللي هو الياء منع منظورها إيش أفقى العلامة على الياء جزاك الله خيره القسم الثاني أن يظهر يبقى لفظا أو تقديرا سيظهر أو تظهر العلامات وكل ذلك تابع للعوامل تابع للعوامل فترى الله إذا ابتدأت فيها تقول الله هو. تقول إن الله اصطفى آدم وموسى وآل إبراهيم وآل عمران إن الله في آية أخرى قال الله تعالى وما بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله وقال في آية ثالثة قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة يبقى إذن الأولى قال إن الله نصب وفي الثانية وما بكم من نعمة فمن الله جر والثالثة قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فأصبعت العلامات الحركات ظهيرة جدا الضم ظاهر والفتح ظاهر وإيش والكسر ظاهر فنقول الآية الأولى إن الله إعراب الله الله هنا العامل نزل حرف ناسخة وصح نصب التوكيد الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره خطأ الفتح الظاهرة يبقى ما في حروف إلا ما في آلف ما في و و ما في ي قل العلامة تكون ظاهرة لابد قطعا تكون ظاهرة لكن الف واو ياء يبقى في تقدير فالله اسم إن منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهرة على آخرهم قال الله تعالى وما بكم من نعمه فاتي في التطبيق لا تخف في التطبيق سائل قال وما بكم من نعمه فمن الله فنقول الله هنا لفظ الجلاله يعني سبقه حرف او عامل جر اللي هو من خلاص وعلامه الجر ها الظاهرة على آخره قال الله تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام أو سأتيهم الملائكة قال الله يأتيهم الله نفاعل الله لضي الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخر لماذا؟ لأنه لم ينتهي بحر علا أحسنتم الفجر قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قل الفجر اه الفجر وقال النبي اسلام دخل على رجل فوجده يصلي بعد صلاه الفجر قال الفجر مرتين ماشي وفي الثالثه أيضا تقول صليت الفجر مع الجماعه أو في حديث النبي اسلام خلينا بالكتاب والسنه لان احنا حتى اللغه ناخذها من كتاب السنه في الصحيح عن النبي اسلام او صح عن النبي اسلام انه قال من صلى العشاء في جماعه كتبت له ثواب يوم ومن صلى الفجر في جماعه كتبت له قيام ليلة. قال من صلى الفجر فيه جماعة يبقى عندنا الآية الأولى قرآن الفجر حتى مطلع الفجر من صلى الفجر والثاني آية الفجر مرتين ونريد من الإخوة الإعراب نأخذ الإعراب نحن بعد كده التطبيق عليكم أولا قرآن الفجر قرآن مضاف والفجر مضاف إليه والمضاف إليه إيش يكون مكسور وعلامة ايه جره أو مجرور مكسور أو مجرور فيكون مكسور أو مجرور وعلامة جره الكسرة صح الظاهرة على آخرين لماذا؟ آي نعم ما بيش حرفة إلا. قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر إيبقى نقول مطلع مضاف صح؟ صح أو لا؟ والفجر مضاف إليه؟ والمضاف إليه مجرور على مجرره الكسر الظاهر على آخرين قال النبي السلام الفجر مرتين في حد يعرف يقارب الفجر مرتين والهمزة دي إيه؟ ها تعجب تعجب طيب حرب استفاهم ما حلهم القاعدة كلية احتижуها قاعدة كلية الحروف كلها ايش لا محلنا قارب قاعدة كلية الحروف مبنية وليس لا محل من اعرف دي قاعدة كلية عند اهل اللغة القاعدة كلية الحروف كلها مبنية وليس محل من طب الفجر هه مرفوع وعلامة رفعه اتض didnt الظاهر قال صليت الفجر او قال مثلا من صلى الفجر في جماعة الفجر هنا مفعول به منصوب علامة نصفي الفتح الظاهرة على آخر يبقى إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لفظا لأن الحركات تظهر أو تقديرا إذا انتهت بحرف من حروف ألا إلا نأتي للتطبيق العملي في مسائل اللفظ قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين صدلوا فين الكلمات اللي فيها عرب ظاهر حركات ظاهرة او الحركات المضمرة المقدرة اخوة فاضل واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين لان اراك ستموت على اجابة ها قدت الأول الكلمات قد من الكلمات أو كلمتين أو ثلاثة فيها الحركات ظاهرة وقتنا بنواقعها من الإعراض إبراهيم إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره نعم أحسن نعم الثانية إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات رب فعل مرفوع أحسن وده مؤخر ولا مقدم مؤخر ربه فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره نعم ولا ضمير متصل في محل جر مضاف دي طب فين المضاف شئ ربه نعم مضاف والهاء مضاف دي احسنت خلاص فقا بك فعل كده بقا ده نتدرس اللغة العربية ها بكلمات اسم مجرور ولا كلمات فعل اسم مجرور على اخير نعم احسنت الباق فأتم هن طيب حول وفين الفعل متأكد وخالفه لا اجابته سديدة صحيحة إجابة صحيحة ليس فيها ثمت شيء طيب قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركائن. ها؟ مال عهدي قل لي مضمر ها؟ اعرف لا ينال عهدي الظالمين انت كده دخلت لإخوة فوعك قوية جدا جيد هذه مثلها لا ينال الله لحمها ولا دماؤها قالت من ذريتي ايضا اسم مجرور بمن تموت بعد كده ها هات انت اللي دخلت نفسك فيها اعربها الآن حدش يعدي بموقف الرجل لا ينالوا عهد الظالمين المعنى الظالمون لا ينالون عهد الله والاعراب عجيب ان الاعراب فرع عن ايه عن معرفه المعنى كمان الفتوى فرع عن تصور فالاعراب فرع عن معرفه المعنى ها. نجعل نرجى للنساء ياتينا لا ينال عهد الظالمين التفوق هيكون للداخل ام من الخارج خلوها في آخر الدرس خلوها في اخر الدرس انا اريدك انت تاتي بالاجابه حتى نعرف التفوق هنا ام هنا طب تقدير الكلام هو يقول الظالمين هو الظالمون مش م... لا بد تكون ايه بالواو طيب فين المقدم وفين المؤخر وفين الفاعل والله بقى ده خلاص فعلا. طب انا مش هقول الاجابه اللي جابتها الاخت لغايه ما اشوف الاجابه عندكم صح كده عشان بكل شويه تشوشوا عليهم وده كلام مش طيب ها هات ما عندك نبدأ بالاقوياء لو هات معين. الضمة الظاهرة جيد سرع الموضوع دخلوا سرع على طول خطفنا هاتف عندك فعل مضارع مرفوع وعلى ما ترفع الضمة الظاهرة على آخر ماشي يا عهدي ها ها طب وفين اللي هنا ها لحظة لحظة لحظة كلها إجابات تديدة من الأخوات جزاكم الله خير ها غلط من قال بأنها فاعل هو ده الصحيح لكن الآن الضمة فين ليه ما ظهرت مش في حاجة اسماء قول يا بتاع اشتغال المحل بايش بحركة المناسبة الله يهديك الغرض المقصود طيب يعني فين الفعل تقدمة ليش لماذا ما ظهرت اشتغال المحل انتم مغلقوا شكوين ده ابدا فاحت ابدا اه انتم شغالين برا مفيش شغل في الحروف صح اشتغال المحل بحركة المناسبة ايش حركة المناسبة اياه ايش حركة المناسبة اللي هنا الحمد لله طيب إن الله استفاك وتهرك على نساء العالمين تفضلوا فيه يا إخوة دعنا نكمل في اللغة العربية الآن لغة القرآن النساء والله تفوقنا يبقى إذن القرآن واللغة تفوقنا ما تشوفوا الفقه هيعملوا إيه بقى نأمل فيكم خيرا إن شاء الله وفي ذلك فليتنافت المتنافسون تصلح أنت ما أفسدت أنت ولا تصلح ما أفسدت أنا طيب ها. إن الله ها. إن الله ها. إيه رأيكم يا إخوة يا إخوة في لا موافق ولا مخالف، اصبحت وحيدا فريدا. كلامه مظبوط؟ ها؟ توافقوا ولا تخالفوا الاول؟ هم توافقوا. خالفوا. ادي اول مخالف هقولك، هو ما ادري يلحق معاك امامه وارجن يكون معاك. يعني ما الذي صفه؟ يعني الله، عائد على الله نعم. مش خطاب؟ نعم. من الفعل والفعل والمفعول في محل رفع خبر ان. ايش الخلاف بين كلامك وكلامه؟ قال ذلك انت قلت مجرورة بالاضافة طيب قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صعبة دي صعبة صعب يقولون يتعد الزجار بجواري صحيح ولا لا صح ولا؟ لا عدم وجود, لا عدم وجود. وكفوا احد يطلق كفوا صح طيب خلاص كانت ثقيله سيبها شويه, سيبها شوية. نقول وعلامات الاعراب اربعه وعلامات الاعراب اربعه رفع ونصب وخفض وجر علامات الاعراب اربعه رفع ونصب وخفض وجر علمتان تشترك فيها الاسماء والافعال علامة الرفع والنصب مم. تقول يشرب محمد اللبنه فيشرب فاعل يشرب فعل مظارع مرفوع علامة رفع تضم الظاهرق الرفع في الفعله ومحمد محمد مرفوع بإيه تضم Liberty um bondage إذا الرفع اشترك في الفعل وفي الاسم يشرب محمد اللبنة والنص أيضا يشترك الاسم والفعل فيه النص يشترك الاسم والفعل فيه تقول لن يضرب محمد زيدا لن يضرب محمد زيدا يضربة منصوبة ومش منصوبة فعل ومنصوب لأنه سبق ونصف محمد فقال مرفوع دايدا منصوبة بإيش بالفتح يبدأ مشترك مع الأسماء والأفعال ويختص الاسم بالجرب ويختص الاسم بالجرب ويختص الفعل بالجزء تقول أخذت الكتابة من محمد مررت بأحمد سبحان الله مررت بأحمد بيه مررت بأحمد وانا اقول ده خفض المفروض الخفض هذا يختص به من؟ الاسماء مررت بأحمد بأحمدي هذا الخطأ مني صح اتر هذا يعتبر اصلا لحن مني جلي مررت بأحمدي بأحمد صح فتشويش عليها ليه كده الآن ما قلت الاول الرجل قال لي انت على حنس فاتق الله وارجع هات ما عندك آه يبقى ممنوع من الصرف لإيه يعني, يعني في ايه بالضبط ليش العلة ما لا دا احنا عندنا تقول بقى في اللغة هنا صراحة جيد وتجرب ايش بالفتح زي كده زي وزي ما انا جبت احمد انت اجيب واحد تاني فبابراهيم ليما عجمية ممكن تكون غريبة صح ها نعم كلها اكثرها من نمص الا محمد خلاص خذ من الورقة واخرقها الغرض المقصود يبقى اذا الجر خاص بالاسماء والجزب خاص بالأفعال قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد لم يلد مجزومة بلم وعلمت الجزم السكول فإذا علامات الإعراب أربع الضم ونقول الرفع الرفع والنصب والخفض والجر اثنان مشتركة ها الرفع والنصب وخاص بالأسماء الجر وخاص بالأفعال الجزم وإن شاء الله الأسبوع القادم سندخل في علامات الإعراب نقول الرفع اول علامه او ام الباب الضم لا الضمه وما ينوب عنها وبعد ذلك النصب الفتحه وما ينوب عنها وايضا كسره ما ينوب عنها وتنسرع قليلا دون تطبيق لان التطبيق بياخذ منا اوقات هيكون التطبيق في اخر الدرس ان وجدنا وقت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزقكم الله ان شاء